ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا اهلي ما حب ما من الحب ابدا ابدا ما يعرفوش الكب ما يتعبوش من الحب أبداً ابدا ما حب ما يعرفوش الكد أبداً, ابدا دول ناس ما فيش زيهم دايبين يعيني في حبهم فيش زيهم في حبهم اما اللي بيبيعوا الهوى اما اللي بيبيعوا الهوى اما اللي بيبيعوا الهوى دو العمر ما حبوا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا حب ما بيسلم من جرح ابدا اهل المحبه ما يندموش على فرح ابدا اهل المحبه ما بيسلموش من جرح ابدا اهل المحبه ما يندموش على فرح ابدا دول ناس يخف جرحهم ويغنوا للناس فرحهم دول ناس خافوا وجرحهم ويغنوا للناس فرحهم اما اللي بيبيع الهوى اللي بيبيع الهوى اللي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 أهل المحبة ما بيغلقوش بالصفر أبدا, أبداً أهل المحبة ما بيزرعوش المر أبدا, أبداً أهل المحبة ما بيغلقوش بالصفر أبدا أدوا الناس ضحوا بعمرهم دول الناس حكاية صبرهم دول الناس ضح وضمورهم دول الناس يدور حبهم أما اللي بيبيع الهوى أما اللي بيبيع الهوى أما اللي بيبيع الهوى, اللي بيبيع الهوى دول عمرهم ما حبوا أبدا I've been Abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, abadon, أهل ما ما بيزرعوش المري أبداً أبداً, ابدا أبداً ما ما ما أهل ما ما من الناس ضحوا عمرهم دول ناس هيك افصلوا دول ناس ضحوا عمرهم دول ناس هيك صبرهم اما اللي بيبيعوا الهوى اما اللي بيبيعوا الهوى اما اللي بيبيعوا الهوى دول عمرهم ما حبوا حد ما مينوش الوادي ابدا اهل المحبه ما يقدرحوش في حد ابدا اهل المحبه ما مينكوش الوادي ابدا اهل المحبه ما يقدرحوش في حد ابدا دول ناس بي وعدهم ولا حد أطير منهم كل ناس بيوفوا بعدهم ولا حد أطير منهم أما اللي بيبيع الهوى أما اللي بيبيع الهوى أما اللي بيبيع الهوى, اللي بيبيع الهوى دول عمر ما حبوا أبداً